وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم قَوْلَ في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ فَأَنجَيْنَا هُمَّنَّ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أفلا تعقلون. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ يَرْكُضُونَ لَا تَغْرُغُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 بَل نَقْضِيهِمْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُونَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ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 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخدونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان مِنْ عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن جوههم النار ولا, ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَتَّلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاك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 وَهَذاَا ذِكْرُم مُبََةٌ أَزَلنهُ أَفَأَ تُمْ لَهُم كِرُون وَلَقدَدْ آتَينَا إذَ رَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَمَنُ وَكَُّ بِهِ عَالِمِين بِذْقَالَ لِأَبيِي وَقَْمِه مَاهَا بِهِ الدَّمافينُ النَّثِي أَ تُمْ لَهَاعَكِفُون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ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 وَهَبَنَا لَ إِسحاقَ وَيَعْقُنا فيِلَ وَكُل جَعَنا صَالِحِين وَيَعَناهُمْ أََّتَ يَهْدُونَ بِأَمرْنَا وَأَوحَينَا وَأَوْ حَين إلَْهِم فِعْلَ الْ الخيراتٍ وَإقامَ الصَّلاة وَإِت الزَّكاتِ وَكان لناَا وَكَانلَناَاعَابدين وَق آسَيْنهُ شُقمَ وَعِمَا وَلَجَينهُ منِ القَرَةِ النَّ كَانَ التعملُ الْ الخَباءائِ إِهُم كَوا قَوْمَ سء فَاسِقين وَدَخَلَّهُ في رحْمَتِ نائِدهُ منِ الصَّالِحين.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 فَهَلْ أنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دون ذلك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 وَتَقَطعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُ كلّ إ إن راجعون فمَنْ يَعمل مِنَ الصَّالحاتِ وَهُو مُؤْنِ فَلا كُفْرانَ لِلسَعح فَل كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإَِّا لَ كاتِبون وَحرَمعَ قَريةٍ أَهْلَه أنهُ لا يَْجِعون.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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سبقَت لهم من الحسناء عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقى الملائكه وتتلقى ملائكتها ذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقض السماء كطين السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وَعدًا عَلَنَا إِ كَُّ فَاعِلين وَلَقَلَكَ تَبنَاهِ الزَّبُور مِم بَعْدِ الذِكْرِأَ الأرضَيَرتُهَا أَ الأرضَائَرتُهَا عبَادَ الصَّالِحون إِ فِيهَا ذَ لَ بَل غَلّقَ مِن وَمَا أَسَنَّ كَ إِلَّا رحمَةَ للِعَلًَا قُلْإَِّ مَا يُحائِلَ يَأََائِلَهُكُمْ إلَهُ وَاحِدًا فَهَل الأأَنتُم مُسلْلِمونون فَإِن تَونوفَقُل آذَ تُكُمْ على سَوَ